اللي صانوا عمره ما هان والوطن ابدا ما خان شعاره سيف وقران والجهاد مش ارهاب صاحب الحق مهاب ما لا مهاب لهم وموت وإبواد والجهاد مش إرهاب اللي قدم للشهادة الجنود خلف القيادة المقدمة ما, ما عشهادة والجهاد مش إرهاب هرانتيسي واليسين الريان والجملين وصيام عز فلسطين والجهاد الهنود والعياش باسمهم غنى الرشاش وبشنب والعقل والجهاد, والجهاد مش ارهاد صاحب الحق ميهاد, ميهاد الله ثابت والروح للقدس ثابت والجهاد مش شرها هو لعودي مطلبنا مهما احنا تغربنا والقدس جوا قلوبنا والجهاد مش شرها يا هالعالم اسمعنا غير الله ما ركعنا والسلاح بيدينا صنعنا والجهاد مش شرها هو اللي عاد إحنا بجهدنا من غزتنا طاردنا وإحنا اللي طهرنا بلدنا والجهاد مش إرهاب والجهاد مش إرهاب اللي امطاف واترفسان العرب صان العرب واللي الحجر لسجن خان والجهاد مش إرهاب Lij die drukt de libie, li die diep لما فزنا احنا تحصرنا والعادي ما يجهرنا والله وحده نصرنا والجهاد مش ارهاب, والجهاد مش إرهاب شوفوا صهيون الجبان لما سافل الموت الوان ذاق الويل بالفرقان والجهاد مش, إرهاب والجهاد مش ارهاب حقي عن ارضي ادافع والظلم اكبر دافع لارضي بكرا تراجع والجهاد مش إرهاب. واللي صابر. وبيقول فخر. شد العزم. ردوا حما. وفاء الأحرار شعرنا وشليطحنا أسرنا وأسرانا حررنا والجهاد مش إرهاب. هو الجعابر سابر رجال أجوالهم أجواء. والسجل كانت سجان والجهاد مش ارهاد والجهاد مش ذلينا وجيوش تحدينا وحصون احنا هدينا والجهاد مش ارهاد لو بيرموا علينا حبال والكذب بيصير جبال ما بغطي الحق غربان والجهاد مش ارهاد